بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طهاء طهاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى إلا تذكرت لمن يخشى. إلا تذكرت لمن يخشى. تنزلا من من خلق الأرض والسماوات الله. تنزلا من خلق الأرض والسماوات الله. اللهمَّ على العرش استوى اللهمَّ على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السطح له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السطح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 اتَّك حَدِيثُ مُوسَى وَاتَّك حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَنَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ انقُضُوا إِنِّي أَرَى فَقَالَ لِأَهْلِي أَنفِقُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي أَسْتَكِينُ مِنْ هَذِهِ الْقَبَضِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى تَقُولُ لِأَهْلِي قَدِ الرُّوحَ النَّارِ هُدَى كَرَمَ مَا أَسَانُدِي إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخُلْ عَنَّا اللَّنْ إنك بالوادي المقدس قوة. إنك بالوادي المقدس قوة. وأنا اختارتك فاستمع لما يوحى. وأنا اختارتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه وفتداء. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وما تلك بيمينك يا موسى؟ وَلَهِيَ عَصَائَةُ وَعَلَيْهَا وَأَهُسُ بِهَا عَلَى وَنِّي وَلِيَفِيهَا مَأْرِبُ أُخْرَى وَلَهِيَ عَصَائَةُ وَعَلَيْهَا وَأَهُسُ بِهَا عَلَى وَنِّي وَلِيَفِيهَا مَأْرِبُ أُخْرَى قَالَ قال أمسها يا موسى فألقها فإذا هي حمية تسعى فألقها فإذا هي حمية تسعة ولا خذها ولا تخض سنعيدها سيرتها الأولى ولا خذها ولا سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى. ضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. يوريكا من آياتنا الابهر اذهب إلى في العون انه قر اذهب الى العون انه قر قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي واحل العقد من لساني واحل العقد من لساني يفقه قولي يفقه قولي وجعل لي وزيرا من اهلي وجعل لي من أشدد به اجري وأشرفه في أمري واشرك في كن مسبحك كثيرا, كثيرا ونذكرك كثيرا, ونذكرك كثيرا إنك كنت غني بصيرا انك كنت غني بصيرا قال قد اوتيتس لك يا موسى قال قد اوتيتس يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد نزل عليك مروة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إذ أوحينا إلى أمك يوحى أن فقد فيه في يوم بالساحل يأخذه عدو في في بالساحل يأخذه عدو لي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَدَّثًا مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ كَمَا أَنْزَلْتُ مِنَ الذِّكْرِ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى من فَشَكَوْهَا الْأَذَى أَنَّى مَنْ عَلَى مَنْ يَطْهُو أَرْجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَفَرَّأَ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنْ أَرْجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَفَرَّأَ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنْ وقفت النفس فنجيناك من الغم وفتنك فتونا. وقفت النفس فنجيناك من الغم وفتنك فتونا. فلبيت سين في أهل مدينه ثم جئت على قدري يا موسى. هَذَا الِاسْتِشْهَادِ أَمْلَيَنَ لَكُمْ مَجِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَفْقَنَعْتُ لِنَفْسِي وَفْقَنَعْتُ لنفسي, لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا في ذِكْرِي اذهب أنت وأكونت بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى, اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أقول له قولا لليلا لعله يتذكع أو يخشى قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا تَخَيَّرُوا فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ تَخَيَّرُوا فَقُولَا قَدْ جَئْنَاك بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ قَدْ جَئْنَاك بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن كَذَّبَ عَلَى الْهُدَا وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَن كَذَّبَ قَدْ أوحي إلينا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى إنا قد أُحِيَ إلينا إن اللَّهُ ذَابَ عَلَيْكَ الزَّبَّ وَتَوَلَّ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَامُوسَ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَامُوسَ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قال ربنا الذي أعطا كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال فما بال القرون الأولى, الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيَا شُولًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَسَّى وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أجله الولد الذي شتى قلوا ورعوا أنامكم قلوا ورعوا أنامكم إن في ذلك لا آيات لأولنها, إن في ذلك لآيات لأولنها. منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَيَعْلَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوَاعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَاعًى أَلَمْ يَأْنِ لَكَ تَشْرِيكُ آلِهَتِكَ يَا عَنَدَاءَ وَبَيْنَنَا مَوْعِدٌ لَّا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكْرُمٌ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ قال لغيرك يا مزينة وأنشرنات روحه فتولى في العون فجمع كيده ثم أتى فتولى في العون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسئتكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسئتكم بعذاب وقد قاب من افترى وَقَالِقَادَ مَنِ اسْتَمَا تَتَنَازَعُ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُ النَّجْوَى تَتَنَازَعُ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُ قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا إن آذان لساحران يريدان أن اذيكم من أرضكم ف بتحريما ويزهلا بطريقكم المثلى فاذموا كيدكم ثم أتوا صفا اذموا كيدكم ثمتمتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من احتعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بلألقو قال بلألقو فإذا حبالهم وعصيهم يغير إليه من سحرهم أنها تسعى فإذا حبالهم وعصيهم يغير إليه من سحرهم أنها تسعى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 وَانْقِمَاشِي يَيْهِ كَلْفَحَ صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ فِي السَّحَرَةِ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى فَأُلْقِيَ فِي السَّحَرَةِ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ قال من تلهق لا آذن لك إنه لك بيوم الذي علمك السحر إنه فَل أُقَبتِ عَن أَدَكُمْ وَأَغْدُ لَكُم بِنخِلَافِ وَلَغُصَلّبًا في جُذُوعٍَ النَّفُ وَلَأُصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى وَلَأُصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قالوا لنفسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لنفسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد أن تقابل فقد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليُبرر لنا خطايانا وما أترهتنا عليه من السحر اننا امن بربنا اليوم وانا حصينا وناخضره السماء علينا من رحمة والله خير وابقى والله خير وابقى انه من يُرَدُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى إِنَّهُ مَن يُرَدُّ إِلَى نَارِ تَقِيمٍ نَرَاهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ومن يأتني مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم درجات العلا ومن يأتني مؤمنا قرانا صالحات فهاولائك لهم درجات جنة عدن تجري من تحتها الأنهار قاولين فيها جنة عدن تجري من تحتها الأنهار قاولين وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من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 وَلَقَدْ أَمْحَلْنَا لَهُ سَاءَ أَنْ أَسْعِيَ عِبَادِي فَظَلِّلْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي زَحْيَبَةٍ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَسْدَعَهُمْ فِي الْعَوْنِ بِجُنُودِي فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فأكذاهم في العنب جنون لي من اليم بما غشياهم وأضل في العنب قومه وما هدا وأضل في العنب قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعرناكم جلبكود الأيمن يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم قِيَبَتِمَا رَزْقُنَاكُمْ وَلَا تَطْغُو فِيهِ فَيَحْلِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِ قُلْ مِنْ مَا رَزْقُنَاكُمْ وَلَا تَطْغُو فِيهِ فَيَحْلِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِ فيحل وَمَنْ يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَرِهَا ومن يحمل على الهوى بي صفر هوا وان لي وَآمَنَ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وان لي لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا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 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فرجع موسى إلى قومه قال يا قوم ألم يعركم ربكم وعدا حسنا قال يا قوم ألم يعركم ربكم وعدا حسنا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 119. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكنهم منا أوزرا من زينة القوم فقد فكذلك القسامرين. ولكنهم من زينة القوم فقد فكذلك فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِبْلًا جَسَدَ لَهُ قُوَّةٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيْنَى فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِبْلًا جَسَدَ لَهُ قُوَّةٌ فَقَالُوا هذا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كتنتم به ولقد قال لهم يا هون إن يا قوم إنما كتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتدعوني وأطيعوا أمري وَإِنَّ عَبْدَنَا فِرَحْنَ لَفَتَّعُونِي وَأَصْيَعُونَ أَمِنْ قَالُوا لَن نَرْحَى عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالُوا لَن نَرْحَى عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يا عون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا قال يا عون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تستمع أفعى تأمر ألا تستمع أفعى تأمر قال يا ابن أم لا تخد بلحية ولا برأسي وَلَئِنْ أَتَيْنَا لَنَسْخَرَنَّ لَجَنَاحَكَ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ بِقَوْلِي <تصفيق> فَقُولَ فَلَكُ تَرَنَّرِ إِشْقَاءً إِلَّا لَنْ تَرَقُرْ خَوْلِهِ قَالَ فَمَا خَطُمْكَ يَا سَامِرِ قَالَ قال بصرت بما لم يبصوه به فقبضت قبضة من أثر وصول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال بصرت بما لم يبصوه به فقبضت من وصول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فَازْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لن تُخْلَفَ قُلْ فَازْهَبْ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننفثنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم نَهُ فِي يَدِ نَفْسٍ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إلا هُوَ كُلَّ شيء علما وَيَنْظُرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى مَا ۚ ذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من فيه عنه فإنه يحمل يوم القيامة, خالدين فيه خالدين فيه يوم القيامة حملا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُفِخُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُقًّا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُفِخُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُقًّا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إلا عشرا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَّهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثرهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثرهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذوها قاع صصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يوم يتبعون الداعي لا عوج له يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يومئذ لا تنفع الشفعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. يومئذ لا تنفع فَوَالشَّفَعَةِ إِلَّا مَنْ أَجْنَلَهُ وَأَحْمَلَ وَرَبِّيَ لَهُ كُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُفْهِقُونَ بِهِ أَلْمًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ وَلَا وَأَنْتَ النُّجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنْتَ النُّجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ بُلْمًا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ حُطَامًا وَمَنْ يَعْمَلْ لِنَصَائِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلما وَلَا هضما وَمَنْ يَأْمَلِّنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَقْعَضُ قُلْمًا وَلَا هَرْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا وَذَرَأْنَا لِكُلِّ زَمَنٍ وَقُرَّانًا نُّذِرُهُمْ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ عُذْرٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ أَجْرٌ وَصَرَفْنَا فِيهِ لِلْوَاقِعِينَ لَعَلَّهُمْ يَسْتَشْعِرُونَ أَمْرَنَا اللَّهُ الْمَلِكُ الحق اللَّهُ الْمَلِكُ الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقبض إليك وحيه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقبض إليك وحيه. وقل رب دنيا علما رب ولقد عهّدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجِر له عزمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ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 انَّ لَكَ أَلَّا تَجوعَ فِيهَا وَلَا تَظهَرُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجوعَ فِيهَا وَلَا تَظهَرُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يلد؟ فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك فأكلا منها بََلَتْ لهما مَا سَؤاتُ مَا عليهما قَايَ فثان عَلَْهِ ووقى ادم ربه فغوى ووقى ادم وذله فغوى ثم اجتابه ربه فَتَابَ عَلَيْهِ وهدا ثم اجتابه ربه فتاب عليه وهدا قَالَ اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أنكم مني عدى فمن اكتبع هدايا فلا يضي ولا يشخى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن من نشأ غن و يوم, يوم القيامه اعما قال رب لما حشرتني اعما وقر كنت بصيرا قال رب لما حشرتني اعما وقر كنت بصيرا قَالَ كَذَلِكَ اتَّسَى آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ يُنْسَىٰ قَالَ كَذَلِكَ اتَّسَى وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ يُنْسَىٰ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وكذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في إن في ذلك لآيات إذارك لا يفهمونها ولو لا كلمة سبقت لربك لكان لذاما وأجل مسمى ولو لا كلمة سبقت لربك لكان لذاما وأجل مسمى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زفرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به اتن ايت دنيا لنفسهم فيه واذكر ربك خن واقم واذكر ربك خن واقم وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك وَإِنْ أَلَّكَ جُشْخَلَاكِ وَاشْقَدِرْ عَلَيْهَا لَا نَشْأَوْكَ إِذْكَا نَحْنُ نَرْزُكُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَالْعَاقِبَةُ للتقوى, لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وقالوا لما يأتينا بآية من ربه أولم تأتي إن ذينك ما في الصحف الأولى أولم تأتي إن ذينك ما في الصحف الأولى ولو أنا عذاب من قبل لا قالوا ربنا وله لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَسْتَمِعَ آيَاتِكَ مَنْ قَبِلَ أَمَن ذِلَّةٌ وَنَفْزًا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَسْتَمِعَ آيَاتِكَ من قلل أن نزل قل كل متربص فترابص قل كل متربص من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Bekleceğim ne denilen aşhamiyor bir şey ve ben istedim